then one uh -huh. No وَإِذَا أَمَّن مَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَئِنَّ نَسَائِبَ وَقَائِمًا يَحْذَرُ ربه قل أن يستوي الذين يغلمون والذين لا يغلمون إن done إنما ما يوفى <تصفيق> إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَمْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا فبشر الر badges الذين يستمعون القول فيتبعون Thank mm -hmm. تنسجيري متا ان ان وعد الله لا فَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيغَ فِي الْأَرْضِ يا نبي ر في الأرض. ثابا متشابه مثاني تقصير من نذل نذل الذين يخشون ربهم يخشون ربهم ثم تلي كذب الذين من قبلهم فأتاهم ông أليس في دهن ما مسوا الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق بيه. من <تصفيق> الذي فسوف تعلمون من يأتيه غذاب يخزيه ويحل عليه مقيم فيمسك التي قضى عليها ja <tuh> ولو أنت للنبي واستدعوا به من شوء العذاب يوم القيامة 119. فإذا لهم سيئات ما I'm uh -huh. فهيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم <تصفيق> يغلموا أن الله يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ تبعوا أحسن ما رَأَيَ أَن يَفْعُلَ عذَابُ أَمْ تَقُولُونَ لَنَا أَمَنَّا اللَّهَ تَرَى النَّوَابِ نَهُ انَّ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يُجَادِلُونَهُ الْمُسْتَكْبِرُونَ أَنِ الْإِنْسَانُ وينجّل له الذين تتقوا بما قَدْ روحيا الى انك الَّذِينَ الى الذين من قلك ان اشرق فانا يظن ما فَكُنْ نَعْمَلُكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ وما قد اللهك فقد رجى والأرض جميلة قبضته يوم القيامة والسموات. Ton no, وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس وسيط الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون mm وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين ترى الملائكة تحافين من أولي الأنوش يسبحون بحمد ربي وقضي بينه um